وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَاهُ هُدًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْغَلِيظِ وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ وَأَطْبَعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَتَهُ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود الله, الله أكبر سمع الله لمن حامدا ربنا الله اكبر الله اكبر الله أكبر الله اكبر الله, أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين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 ويا قوم هذه ناقه الله لكم ايه فدروها تاكل في ارض الله ولا تمسوها بسوء ولا تمسوها بسوء فياخذكم عذاب قريب فعقروها فقالت تمتعوا في داركم ثلاثه ايام ذلك وعد غير مكذوب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 ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود الله أكبر, <تصفيق> الله أكبر سمع الله لمن حميدا ربنا ولك الحمد الله <تصفيق> আসসালামু আলাইকুম রহমাতামালকুম রামুকম রহমাত আসসালামুক রহমাত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 وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَنَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيلٍ فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْ جَسَ مِنْهُمْ خِيْفَةٍ قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرُسِلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوْ وامرأته قائمه فضحكت فبشرناها باسحاق فبشرناها باسحاق ومن ورائه اسحاق يعقوب قالت يا ويلتا الد وانا عجوز وهذا بعلي شيخا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 ان ابراهيم لحليم او هم منيب يا ابراهيم احرض عن هذا انه قد جاء امر ربك وانهم اتيهم عذاب غير مردود الله الله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 শিষ্টাচার অধ্যায় হাদিস সংখ্যা 6011 ইয়া রাফি আশানি ওয়া তারাজি আমরা অনেক গুনাহের কাজ করি দিনে আর রাতে সকাল আর সন্ধ্যায় জেনে আর না কিন্তু কিছু গুনা রয়েছে যুগ দিন আমার সাথে দেখুন বড় গুণা পরবর্তী অনুষ্ঠান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 سراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فلا لبث أن جاء بعجل حنيذ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 ইন্হম আদা বুমর অল হুনি মন আম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 وَأَمْرُ الطَّارِ نَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ مَنْضُودٍ مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنْ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ اللَّهُ اللَّهُ أَكْبَر سَمِعَ اللَّهُ لمن حمده ربنا الله الله الله اكبر, الله أكبر. الله أكبر.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 وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيان والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط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 আমি الله নি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 وما قوم نوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود قالوا يا مَا ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا. وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَأْفَتُكَ لَرجمْنَاكَ وَمَا أَنتَ عَلَينا بِعَزِيز قال يا قَوْمي أَرَأَيْتِي أَعُذُّ عَلَيْكُمْ مِنْ الله وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَأْفَتِي وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَأْيَكُمْ ظَهْرِيَ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 শ্বর আকবর আল্লাহর আকবর অশ্বর <سلام> عليكم ورحمة الله রহমতুল্লা সালাম রহমতুল্লা আসলাম আসলাম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 देख इन श्रेष्ठत शुक्रवार प्रत साढ़े एगारोट्रचार सकाल साढ़े दस टेलेश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 জয়েন্ট ডাকর নায়িক দেখুন অর্ধাঙ্গিনী নাতাঙ্গিনী প্রতি রবিবার রাত সাড়ে সাতটায় আপন সম্প্রচার সকাল সাড়ে নটায় বাংলাদেশে পিস টিভি বাংলায়